وَالْجَاءَ فِعْنُونَ وَمَنْ قَوَلَهُ وَرَمَ رَفِقَتُهُ فأطوا رسول ربهم فأخذهم أخذ سرابيك إنا لما لنجعلها لكم تنكرة وتعيها أذن وعيس فإذا نفخ في الصلاة ورنا قائم واعل يا اميلث العظار جباله فد كثابا كثا يَوْمَئِذٍ وَقَعَ التَّرْكَانُ وَالشَّمْسُ قَدْ تَمَامَا